Alam tara Allah anzal minas samaa'i ma'an fasalakahu ard thumma zaran mukhtalifan ما يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأول الألباب. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ من رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ خُلُوبُهُمْ من ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية منه جلود تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 ولا ذاهوالاخره اكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسم امين اللهم امين اخواني واحبابي في الله واخواتي في الله كما ان للبدن غذاءا يتغذى به وينمو عليه ويستمد منه ويبقى به إلى ما شاء الله لا جرم كان للروح وللنفس ما تتغذى به وما تبقى به وما تستمد منه قوامها ورقيها وصفاءها وشفافيتها وما ذلكم إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فالنفس إخواني وخواتي التي لا تستهتر بذكر الله تبارك وتعالى في معظم أوقاتها وغالب حالاتها أشبه بالميتة فهو البخاري ومسلم في الصحيحين رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت هذا شاهد ما سمعتم إخواني واخواتي الذي لا يذكر الله ميت وإن كان حي البدن النفس ميت أيها الإخوة والاخوات لا رقة لا صفاء لا حساسية لا شفافية لا فتوح لا عطاءات لها منقطعه من الله تبارك وتعالى منبتت الصلة به جل مجد لذلك يكون غالب شأن هذا العبد وحاله الخسران لأن الميت أيها الاخوه لا كسب حقيقيا له فلا فوز إذن ولا ظفر لو تأملتم يا أحبابي يا أخواتي كتاب الله تبارك وتعالى لوجدتم أن الله جل مجده وتبارك في عليائه قد جعل للذكر من المثابة والشرف والخطر وأولاهم من العنو والاهتمام ما لم يول غيره حتى من رؤوس العبادات فقد أشار سبحانه وتعالى في غير ما مورد وفي غير ما موضع إلى أن هذه العبادات مجردة عن ذكر الله أيها الاخوه لا قيمه لها الله يندبنا ويهيجنا إلى هذه العبادات ممزوجة مخلوطة منوره بذكر الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لذكري فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الصيام لا بد أن يكون آية يبدأ يكون آلة وطريقا وسبيلا يهيج العبد على كثرة ذكر الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى الصوم الصلاة الحج حتى الانتفاع برسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كثيرا كثيرا إلى أبد الآبدين ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكر الغافلون مرهون ومشروط بذكر الله العبد الذي لا يستهام ولا يستهتر بذكر الله لا ينتفع برسول الله مستحيل مهما تحدث عنه ومهما تحفظ حديثه ومهما أشار إلى سننه ما لم يكن مستهترا بذكر الله لا ينتفع به شاهده قوله جل مجده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ما لم تكن ذاكرا لن تكون متسننا لن تكون مصطفويا محمديا نبويا لا تستطيع سيحال بينك وبين ذلك بينك وبين ما تشتهي الانتفاع بايات الله سبحانه وتعالى القدريه بدلائله الكونيه وما أكثرها ففي كل شيء له ايه تدل على أنه واحد الانتفاع بهذه الآيات لا يكون إلا للذاكرين من لم يكن ذاكرا لم ينتفع من هذه الآيات وشاكل وشابه في حاله حال المشركين الذين قال فيهم سبحانه وتعالى من قائل وكأي من ايه في السماوات والأرض يريد الآيات القدريه آيات الصنعه والبداع أيها الإخوة دلائل التكوين وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون لن يفقهوا فيها كذلكم المسلم والمؤمن المؤمن البعيد من ذكر الله ايها الاخوه لن يستفيد منها شيئا قال تبارك وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله الا نقرأ القرآن؟ هذا كله قرآن واضح محكم وصريح وعامد غير ملتون غير ذي عوج في المعنى أيها الاخوه انه مستقيم معنا استقامته لفظة أين نحن من هذه الأشياء؟ لماذا نتفكر فيها مليا؟ لماذا لا تبعثنا على أن نستهام وندله ونوله ونستهتر بذكر الله تبارك وتعالى يبدو أننا لا نستفيد من القرآن لأننا لا نذكر الله ايضا لو ذكرناه لفتح علينا في كلامه لا إله إلا هو فنصير نفهم ما نقرأ ولو بعض فهم ولو ريح فهم ولو لون فهم قال لمن؟ من هم عيو الألباب يا رب؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إنهم مستهترون إنهم وليهون متيمون عاشقون من احب احدا اخواني واخواتي ومن احب شيئا اكثر من ذكره اليس كذلك الناس يحبون المال ليل نهار في المال ليل نهار يتحدثون عن المال عن الصفقات والاستثمارات والفلوس والارباح والخسائر كان المال صار لهم ربا من دون الله والعياذ بالله اعوذ بالله من الغفلة وأعظم الغفلات الغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى سئل الإمام السبكي رضوان الله تعالى عليه عن قول المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا رأيتم أهل البلاء فسألوا الله العافية فقال الإمام السبكي رحمه الله تعالى أهل البلاء هم الغافلون عن ذكر الله هذا أعظم بلاء يضرب به الإنسان ليس من فقد عينا أو فقد عضو أو منفعه عضو لا هذا بلاء لكنه يسير في جنبي بلاء الغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى كم رأينا ممن فقد عضوا من اعضائه أو أكثر من عضو أو شاهد خلقته أيها الإخوة وتعوقت حركته وقد رأيت منهم قريبا غير واحد الله أكبر على الجمال في وجوههم الله أكبر على المحبة التي ألقاها الله ووضعها لهم في قلوب الخلق لأنهم فيما يبدو يظهر من الصلحاء إن شاء الله تعالى اللهجين بذكر الله الذين يعيشون مع الله ليلهم ونهارهم فما أجمل خلقتهم ما أجمل منطقهم ما أحلى كلامهم وأعذبه في مسامع المؤمنين وقلوب الصالحين قال داود النبي عليه الصلاة والسلام السلام ما أحلى ذكر الله في أفواه المتعبدين قال سفيان الثوري ما تمتع متمتع بمثل ذكر الله تبارك وتعالى أجمل شيء إذا متعك الله بذكري والله دون هذه المتعة كل متعة كل متعة إذا متعك أما إذا لم يمتعك وحاشاك وحاشاك وقد صار الأمر قريبا ممن قال فيهم والعياذ بالله تشمعز قلوبهم من ذكر الله يثقل عليه الذكر لا يحب لا يحب أن يذكر ولا أن يستغفر ولا أن يصلي ولا أن يقرأ القرآن ولا أن يسمع يثقل لكن أسمعه الطبل والغناء والموسيقى ومعازف الشياطين ايطرب ويستريح لان روحه مظلمه لم تتنور لم تستضي بذكر الله وحبه لم تانس به تستوحش منه لا اله الا هو قيل لاحد الصالحين وكان قلما يلقى احدا منعكف ومنعزل في بيته يذكر الله ابدا قيله الا تستوحش قال كيف استوحش وهو القائل وانا معه اذا ذكرني انا جليس من ذكرني قال الا تفقون هي طبعا بعض الناس يذكر ولا يشعر بالله يذكر لا يشعر ان الله معه لانه ما ذكر ذكر له صوره وله حقيقه صورته ذكر اللسان واصل الذكر ايها الاخوه ليس ما يشخشق به اللسان وما يردده اللسان ابدا أصل الذكر مادة الذكر ضد ماذا؟ النسيان ذكر ونسي واذكر ربك إذا نسيت فلا جرى ما كانت آلته وموضعه ماذا؟ القلب أصل الذكر بالقلب القلب يمكن أن يكون ذاكرا أما ما يشخشق به اللسان ويردده فهذا علامة أيها الإخوة هذا علامة على أن القلب ذاكر القلب يوحي إلى اللسان القلب يتطلب هذا الفعل من اللسان فان اجتمع الامران فهو اللبا وابن طاب كما تقول العرب اقتران السعادتين ايها الاخوه لكن ذكر القلب هو الاصل قال بعض العارفين عرفنا الله به ودلنا عليه دلله الصادقين في قوله تبارك وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله قال الظالم لنفسه هو ذاكر الله بلسانه وحده ربما القول في الذي لا يذكر الله الله لم يشر إليه وليس ما لأم المصطفى هذا من المنافقين أو ما الكافرين المنافقون أظهروا الإسلام لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا يذكرونه باللسان لكن قليلا هؤلاء منافقون الكلام ليس في المنافقين وليس في الكافرين الكلام في الأم المصطفى في العباد المصطفين والعباد المصطفون أيها الإخوة ثلاثة أقسام وألوان ظالم لنفسه قالوا هذا الذي يذكر الله باللسان والقلب لاهن والقلب ساه والقلب غافل هذا ظالم لنفسه ومنهم مقتصد قالوا الذي يذكر الله بقلبه وأما السابق بالخيرات بإذن الله جعلنا الله وإياكم وإيا كنا منهم بفضله ومنه وكرمه اللهم آمين في هذه الساعة المباركة فقالوا هو الذي لا ينسى ربه ذكر اللسان أو لم يذكر هو مع الله أبدا ابن عون رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يذكر الله أيها الاخوه بخلاف القرآن أربعين ألف مرة كل يوم بعض الصالحين ورده بعد صلاة الوتر إلى الفجر خمسون ألف خمسون ألف تسبيح وتهليل وتكبير كل ليلة لكن انظروا إليهم انظروا إلى ما أوتوا وإلى ما أكرموا وإلى ما نوروا وإلى ما هدوا وإلى ما نعموا ولذذوا عطاءات عظيمة هذا بحد ذاته هو العطاء أن يُسِّرك الله لذكره كذا ألف مرة في اليوم هذا عطاء كبير لأنه أحبك وولاك فالذكر منشور الولاية كيف تعرف نفسك أنك من أولياء الله إذا أوزيت الذكر أنت من أولياء الله ان حرمت الذكر لست منهم لست من أولياء الولاية الخاصة وإلا كل مؤمن ولي لله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا هذه ولاية عامة لكل مؤمن لكن الولاية الخاصة وهي التي ترد حين نقول فلان من أولياء الله نقول لكم الصالح من عيون أولياء الله هذه الولاية الخاصة وتوجب كرامة خاصة في الدنيا والآخرة يا أخواني سنتعرض لبعض هذه الكرامات الإلهية لأهل خصوص ولايته الولاية الخاصة لا تنال إلا بالذكر قال أبو علي الدقاق رضوان الله تعالى عليه هذا من عيون الصالحين والأولياء العارفين الذكر منشور الولاية من أعطي المنشور اعطي الولاية ومن حرم المنشور حرم الولاية ما هو المنشور؟ فذكرتها غير مره المنشور هو كتاب التعيين الرسمي السلطان، الخليفة، الملك حين يعين بعض الناس في وظيفة معينة عينه عاملاً، مصدقاً، جامعاً للصدقات وزيراً، سفيراً في بلد آخر يفعل ذلك بكتاب تعيين. كتاب التعيين هذا يسمى المنشور الآن التعيين رباني يا اخواني واخواتي ما أجمله من تعيين ما أشرفه وما عظمه الله تعيين الله يقول انا ساعين عبدي فلانا او امتي فلانه من اوليائي اللهم اجعلنا منهم اختصاص ماذا تفعل بالدنيا ماذا تريد من الدنيا بعد هذا لا نريد شيئا لا نطمع في شيء لا نحب شيئا فقط ان يعيننا هكذا ايها الاخوه ان يصطفينا كتاب التعيين اسمه المنشور فكتاب التعيين بولاية العبد كيف نعرف يا إخواني انقطعت النبوة جبريل لا ينزل والملائكة لا ترى كيف نعرف كيف تعرف أنك من أولياء الله وأن الله لعله أن يكون عينك في أوليائه وألحقك بهم كتبك في ديوانهم إذا أوتيت المنشور تقول كيف يعرف أنني أوتيت المنشور ولا نبوة تعرف بالذكر إذا الهمت ذكره واستهترت بذكره صرت لا تستطيع لا يقر لك قرار لا يهدأ لك بال الا اذا ذكرته وتستوحش من مجالس الناس فعلا تستوحش تستوحش من حديث الدنيا من التلفزيون والمسلسلات والكلام الفارغ تريد ان تنزوي لتذكر الله تبارك وتعالى تحن الى الليل تعشق الليل لان الاهل ينامون الاطفال يرقدون تبقى وحدك لا تنام الان لا تحب النوم تحب ان تخلو به لتذكره بلذة حقيقية وتود أن زاد الله في سواد الليل وطوله ليزيد في قلبك نورا وتنويرا هذا شيء من عند الله يا أخواني أعرف أنه شيء صعب صعب صعب جدا جدا ما لم يتفضل الله لذلك البداية بالدعاء الصادق ادعو الله قل له يا رب قلبي قاسي عيني جامدة ذنوبي متكاثره حالي متقطع وضحي مشتت ومشحف لكن تعلم انني في قراره قلبي وسويداعه احبك واحب ان يتصل حبلي بحبك دلني عليك صلني بك ارزقني عشقك وحبك والاستهتار بذكرك ابكي انطرح تصدق بمال كثير فك يدك البخيله الكزازه تصدق اعطي تواضع افعل حسنات عظيمه واطرح خدك على الارض وابكي وقل له افعل بي هذا سيفعل وسياتي شاهده في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين سيفعل لا إله إلا هو وهو يحب هذا يحب لك هذا ويحب منك هذا لا إله إلا هو لأجلك أنت لا لأجله فإذا أوتيت الذكر فأعلم بإذن الله أنك أوتيت المنشور وأنك مكتوب في سلك الأولياء إذا أوتيت الذكر والدوام عليه جعلته ديمة استهترت به حقا أنت من أولياء الله أخفي نفسك واسكت وافرح بهذا وازدد واطلب من الله مزيد التوفيق لا إله إلا هو ذكر اول امام احمد والامام الترمذي والامام ابن ماجه وغيرهم عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين قال قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق اي الفضه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم خير من كل هذا خير من الجهاد ايضا خير من الموت في سبيل الله حشيم ما هذا فقالوا بلى يا رسول الله بلى اخبرنا فقال ذكر الله النبي ما صح عنه شيء ولا ثبت عنه شيء الا وشاهده في كتاب الله علمه من علمه وغفل عنه من غفل عنه اين هذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله اكبر مطلوب الان هنا ايضا ليس فقط في الصوم والصلاه والحج والقدوة والاعتبار بالايات التايي وانما ايضا في الجهاد في الجهاد اذكروا الله كثيرا لذلك يروي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي العالم الشاب يقول قال صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم وقد سأله رجل يا رسول الله أي المجاهدين أعظم اجرا قال أكثرهم لله ذكرى ليس أكثرهم قطعا للرؤوس ولا أهجعهم ولا أنكاهم في العدو كل إنسان هذا مجاهد المسكين مجاهد بضعفي وجسمه وبنيته الصغيرة لكنه يجاهد يخوض اللجج ويبذل المهج كما يقال ليس عنده أكثر من هذا فيستوون في خوض اللجج وبذل المهجي لكن يفترقون وينمازون بماذا ايها الإخوة بذكر الله فبين مقل وبين مكثر اللهم اجعلنا من المكثرين اذكر الله ذكرا كثيرا الله يقول ليس اذكر الله ذكرا كثيرا النبي قال حتى يقال مجنون دائما يذكر ليل نهار باستمرار قال الإمام أحمد استمعت إلى فلان من أمة الحديث له شيء. قال استمعت إليه خمس أو ست سنين لم أسأله إلا مرة أو مرتين لهيبته قال كان لسانه لا يفطر عن ذكر الله يملي الجمم من الحديث ثم يقول لا إله إلا الله يمد بها صوته لا إله إلا الله باستمرها كذا له هيبة قال هيبة عظيمة إذن يا رسول الله أي المجاهدين أعظم أجر قال أكثرهم الله فقال فاي الصالحين اعظم اجرا صلاح صالح قال اكثرهم لله ذكر قال معاذ ثم ذكر الصلاه والصوم والصدقه والحج كل ذلك ورسول الله يقول اعظمهم لله ذكر اكثرهم لله ذكر اعظم متصدق الاكثر ذكر اعظم صائم اعظم حاج اعظم مجاهد اعظم صالح اعظم ولي اكثرهم لله ذكر الذكر قال معاذ فالتفت أبو بكر إلى أبي حفص عمر رضي الله عنهما وقال يا أبا حفص ذهب الذاكرون بالخير كله فقال صلى الله عليه وسلم أجل ذهب الذاكرون بالخير كله قال أحدهم يوم يكشف الغطاء يوم القيامة للناس عن ثواب أعمالهم فإذا بذكر الله أعظم أعمالهم أجرا فتلحقهم حسرة عظيمة يقولون ما كان أهونه من عمل كان عمل سهل جدا جدا ولكن للأسف لم نستكثر منه واضعنا أوقاتنا في البطالة في الغيبة والنميمة يجلس حتى في بيت الله يتكلم إيه في أهل الله الله أكبر يا أخي وأنت في بيت الله الذي رفع لماذا؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رفعت للذكر هذه المساجد للذكر إذا دخلتها إرم الدنيا وراك ظهرية لا تتكلم لا تخض في أي شيء إلا في أمر الدين في العلم والذكر في المسجد الدنيا في الخارج ليس هنا هذه بيوت والآن الملائكة يا حي أهلا والله يا إخواني يا بشران الملائكة الآن هنا تجلس هنا وهنا تستمع لهذه الخطبة النبي أخبر عن هذا وصح عنه في هذه الساعة الأخيرة من الجمعة تتصحف وتأتي أيها الإخوة تحتوش الإمام تكتنفه تسمع الذكر تحب أن تسمع التذكير الوحو الحديث السنة الكتاب الكلام الجميل هذا الملائكة هذا مجلس ملائكي بيت من بيوت الله لا في الأسف يجد أنه،, أنه خالي الوفاض وأن صحيفة السيئات ملانه من عند آخرها وقد كان يمكنه أن يملأ أي صحيفة الحسنات بذكر الله بأعظم الأجور يذقل موازينه وأشياء سهلة باللسان ما فعل لماذا غافل المسكين لذلك ذكر الله ذكر الله على الدوام ذكر الله يسخل القلب تقول قلبي فيه قسوة نعم قلبي صدع لحقه الصدع سآكل تخرب مرآته لا تعكس شيئا لا ترى شيئا عمياء سوداء تريد أن تصقله اسمع ما قال مولاك رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم أبدا أبدا دائما دائما فيما روه البيهقي في الشعب قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن لكل شيء صقالة شيء يسخله ينظفه يجعله يتلألأ ويلتمع وإن صقالة القلب الاستغفار وذكر الله أكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله والاستغفار داخل في الذكر اصلا فالذكر أنواع ثلاثة فاحفظوها إخواني واخواتي ذكر ثناء وذكر دعاء وذكر رعاية ذكر ثناء مثل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قال أبو حامد الغزالي قدس الله سره وجمعنا به في دار التهاني اللهم امين حبيب قلوب الصالحين هذا الرجل الصالح اقرأوا احياءه وقرأوا كتبه المباركة على الزمان مباركة رضوان الله تعالى عليه قال أبو حامد رؤية احداهن في النوم بعد وفاتها فقيل ما فعل الله بك قالت غفر لي بأربع كلمات بقولي كانت هذه دائما تلهج ذيدنها وهجراها هذه الكلمات الأربع لا إله إلا الله اخلو بها وحدي لا إله إلا الله افني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي تقبَّها الله بأحسن قبول وغفر لها ورحمة الله على شيخنا الولي الصالح عبد الحميد كشك كان يلهج كثيرا بهذه الكلمات الأربع فلعله وقف على هذه القصة حتما وقف عليها كان دائما يقول هكذا رضوان الله تعالى يا رجل الصالح العارف لا إله إلا الله أخلو بها وحدي انس بربي لا إله إلا الله أفني بها عمري ما أبركه من افناء لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله القى بها ربي داود ابن أبي هند إخواني واخواتي حدثتكم عنه في الخطبة السابقة وقد صام أربعين سنة لا يعلم به أهله اليس كذلك هذا داود ابن أبي هند أحد تلاميذ سعيد بن مسيب يقول اصابني الطاعون وأنا صغير مرض الطاعون يقتل معظم من يصيبهم ويكرثهم قال فأغمي علي فرأيت الروحات وهو في الاغماء فرأيت وكان آتيين أتياني فغمز أحدهما علوة لساني أعلى لساني وغمز الآخر أخمص قدمي يقول أخمص وأخمص أسفله هذه الفجوة التي لا تلامس الأرض اسمه الأخمص وقال ما تجد قال كنت صغيرا لم اخذ القرآن بعده يتحفظ بعض الصور القصار لكن لم يحفظ القرآن قال أجد تسبيحا وتكبيرا وتهليلا وشيئا من قرآن وشيئا من خطو إلى المسجد قال طفل مبارك يذكر الله هذا وتعلم يذكر التسبيح والتهليل والتكبير وذهب على المسايد مرات ومرات يقرأ بعض الصور قال فاستفقت ولم أكن قد أخذت القرآن بعد فعافاني الله فأخذته أدرك وهو صغير بلطف الله به أن للذكية والقرآن بركة خاصة يا إخواني طبعا بركة خاصة تعصم العبد قال انس ابن مالك صاحب رسول الله رضي الله تعالى عنه وصلى الله على رسول الله وأولي وأصحابه أجمعين وعلينا وعليكم والمسلمين وال穆سلمات معهم أجمعين بفضله ومنه قال ذكر الله علامة الإيمان وبراءة من النار وحسن من الشيطان حصين ثلاثة ذكر الله علامة الإيمان وبراءة من النار وحسن من الشيطان حصين حسن حصين بإذن الله تعالى ذكر الله ايها الاخوه سلاح العارفين به يضربون وبه يصولون وبه يجولون بذكر الله لا اله الا هو والله حين كنت الان في بلاد الشيشان بارك الله وحفظها على اهلها وحفظ بها الاسلام والمسلمين شيء عجيب حدثوني عن بلاد الانغوش انغوشيا وهذه البلاد غزاها الشيخ المجاهد العالم الفاضل الشيخ شامل يسمونه امام شامل قدس الله سره شامل النقشه بندي الرجل العارف الصوفي العالم المجاهد شامل النقشبندي غزاها غير غزوة ليفتحها فأعياه أمرها وتأبى أهلها على الإسلام وجاء أحد الأولياء الصالحين والقصة متواترة عندهم وعند الأنقوش يحكونها دائما معروف كيف دخل الأنقوش في الإسلام اسمعوا القصة العجب بالجهاد لم يفلح الشيخ شامل ولا من معه والشيخ شامل هو الذي كسر شوكة الروس بجهاده العظيم المبارك معروف شامل النقشبندي رضوان الله عليه جاء الحاج كنت قدس الله سره ومعه مسباحه المسبح نسميها المسباح فقال سأذهب إلى بلاد الانغوش لماذا يا شيخ لكي يذبحوك قال لا لأدخلهم في دين الله قالوا بماذا قال بذكر الله أدخلهم بقوة الله بذكر الله بهذه قالوا يا شيخ اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك ومن معك الشيخ شامل عجز عنهم قال أنا ذاهب إليهم وأخذ معه فقط اصطحب رجلا واحدا من اصحابه إخوانه ومرديه في الله فلما أشرف عليهم واذا بالانقوش بالعلو يستقبلونه أيها الإخوة فاتحا للقلوب أهلا بمن يدلون على الله دون نخاش دون جدل ودخلوا في دين الله وإلى اليوم بقوة أي هذه فتوح الله هذه فتوح ذكر الله هذه التزكية ايها الاخوه تزكية الاولياء والصلحاء المستهترون بذكر الله في حياتهم كلها لهم قوه وسر باتع وعجيب تواتر في الادبيات الاسلاميه عندنا ايها الاخوه عن غير ما واحد من اسلافنا الصالحين كنا اذا استشعرنا قسوه في قلوبنا اتينا فلانا من صالح مشايخنا فما هو الا ان نراه حتى تستحيل القسوه الى لين ورقه وايمان وخشوع وفي حديث الطبراني وحديث أبي نعيم أيها الاخوه أولياء الله من إذا رغوا ذكر الله أنت مجرد أن تراهم قلبك يلين ويلهج بذكر الله لأنهم مربوطون بالله يذكرونك بالله تماما كما أن هناك من الناس من إذا رأيته ذكرت الدنيا والشهوات والأموال والمناصب والكذب والنفاق والقسوه واختلط عليك أمرك و أصبح أمرا مريجا والعياذ بالله لذلك يقول شيخ الإسلام الإمام الجليل النظارة والمتأله والعابد الرباني أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني شيخ أهل السنة في وقته رضوان الله تعالى عليه تنزعته المذاهب الثلاثة زعم الشافعي أنه شافعي وزعم من الحنابل من زعم أنه حنبلي وزعم المالكي أنه مالكي والأرجح أنه مالكي لجلالته أنبل أهل عصره في الدفاع الإسلام وعقائد الإسلام أبو بكر ابن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة يقول كنت أنا وأبو إسحاق الإسفرايني شيخ الإسلام أيضا العالم المتكلم الكبير متوفى سنة إحدى عشرة أو ستة عشرة وأربعمائة والإمام أبو بكر الحسن ابن فورك المتوفى سنة ست وأربع هؤلاء أكبر المتكلمين في عصرهم وثلاثتهم على مذهب أهل السنة والجماعة كانوا أشاعرة قال كنا نأتي كل جمعة شيخنا الإمام أبو الحسن الباهلي رضوان الله تعالى عليه هو شيخ الثلاثة شيخ البكلياني والإسفراياني وابن فورك المتوفى سنة سبعين وثلاث وأبو الحسن الباهلي تلميذ مباشر لشيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن عليه الأشعري المتوفى سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة الهجرة هذا تلميذ مباشر وهم تلاميذ تلميذ أبي الحسن الأشعاري هكذا آه. قال نأتي يوم الجمعة وكان يدرس لنا يوم الجمعة مرة قال فإذا أتينا أرخى سترا دوننا ما لا يرون وجهه ويجعل يدرسنا ويلهج لهجا عجيبا لم نر مثله بذكر الله تبارك وتعالى رأيون علم العقيدة علم العقيدة مقدمات العقيدة جليل الكلام ودقيق الكلام الممكن والجائز والمستحيل ولغيره ونفسه إلى آخره كلام معقد أشبه بالفلسفة هذا دقيق الكلام طبيعيات الكلام ويلهج بذكر الله لهجا عجيبا قال فلا يعرف مقدار درسنا حتى نذكره نقول له يا شيخ انتهينا اليوم نحن بدأنا كذا ننتهي عند كذا لا يعرف لا يعرف ماذا يقول مستهتر يتكلم جملة ثم يعود إلى ذكر الله ومحجوب عنهم بالستار قال وسألناه مرة يا شيخنا يا أبا الحسن يا إمام الب... الأمة يا إمام المسلمين لما هذا الستر بيننا وبينك قالوا وكان يحتجب من جاريته حتى الجارية يرخي سترا على نفسه دونها لما هذا الستر فقال رضوان الله عليه لأنكم تمشون بالأسواق وترون السوق من الناس وهم أهل غفلة فلا تنظروا إلي بالعين التي ترون بها أهل الغفلة يؤثر على قلبي قال على حالتي مع الله ما هذا وكيف ترى ليلى بعين ترى بها غيرها وما طهرتها بالمدامع اذا كان هذا الدمع يجري صبابه على غير ليلى فهو دمع مضيع وتلتذ منها بالحديث وقد جرى حديث غيرها في خروق المسامع لا يستوي قال لا يتاتى ائمه الاعتقاد فلسفه المسلمين لكن انظروا الى اللهج بذكر الله تبارك وتعالى اخواني واخواتي كواني واحبابي في الله ليس المهم أن نعلم شيئاً عن الله كلنا يعلم الكثير والقيل عن الله أن الله موجود وأنه حي عالم حكيم قدير رحيم حليم غفور إلى آخره ليس هذا ليس هذا المهم إنما المهم أن نجد الله أن نشعر بالله هل نشعر به؟ هل نجد لا إله إلا هو؟ هل نحن في حال كأننا نراه لا إله إلا هو؟ أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فلا أقل من أن توقن وتسلك وتتصرف على أنه يراك مقام المشاهدة وهذا مقام المراقبة تعلم أنك مرقوب أنك بعين منه لا إله إلا هو بمرقب منه لا إله إلا هو ابن عمر يقول لاحد الزبيريين جاءه يخطب إليه ابنته وهو يطوب بالكعبة في مثل هذه الساعة ونحن نتراء ربنا قال قطعت علي عباده طوافي كي تخطب ابنتي انظروا الى عباده الصحابه ليست عباده شخشقات وكلام ومظاهر وطقوس لا عباده الربانيين العارفين المكشوف عنهم المرفوع عنهم الحجاب ايها الاخوه ونحن نتراء ربنا ان تجد الله هذا هو المهم وكما في الصحيحين ايها الاخوه يقول المولى تبارك وتعالى وهو اثر الهي قدسي رباني جليل انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني الله اكبر هل تشعر انه معك اجلس واذكره هل تشعر انه فعلا معك ان لم تشعر اذا انت في البدايه كمل ولا يقطعنك هذا انتبه ياتيك الشيطان يقول لك لا انت محجوب انت جاف غليظ قاس لست هناك اترك هذا لغيرك وخض في الدنيا وشأنه لا قيل ولي الله أبي عثمان الحيري قيل له يا أبي عثمان نذكر الله تبارك وتعالى بألسنتنا ولا نجد حلاوة في قلوبنا قال هنيئا لكم أما يكفيكم أن الله زين جارحة من جوارحكم بذكره كويس جد أحسن بالله شيء خلي اللسان يذكر بعدين يأتي إن شاء الله يوم القلب بإذن الله تعالى لا تبدع باللسان والقلب لا ساهم يأتيه يوم إن شاء الله يستيقظ من غفلته من نومه ليس كذلك لكن إلا ما يتحرك اللسان لم يتحرك القلب بالحري بالحري لم يتحرك أكيد شوف الفقه لذلك قال ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية قدس الله سره لا يصرفنك عن ذكره عدم حضور قلبك معه عند ذكره فإن غيبتك أو قال غفلتك عن ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره من أعظم إنسان يذكر ولا يذكر الله أو إنسان لا يذكر من أعظم جرما لا إنسان لا يذكر ورحمة الله هذا مش هم من الأصل لا أذكر أذكر حتى وإن لم تجد لكن إن شاء الله ستجده قال يا ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وأنا خير لك من كل شيء ولذلك في هذا الحديث أيها الإخوة باب القرب الله ما هو واحد يقول أو واحدة أريد أن أتقرب اليه وازدلف اليه كيف أصل بالذكر قال وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هروله الله أكبر إذن ما المقدمة؟ الذكر تريد التقرب والدنو والازدلاف الذكر الذكر أعظم باب انت داخله بالله فاجعل له الأنفاس حر رأسا إذن المسألة أيها الإخوة أن يسعدنا الله أن يتفضل عينا بمحض فضله وجوده وكرمه أن نجده لا إله إلا هو قال إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي أهل ذكري أهل مجالستي أنا جليس من ذكرني حديث صحيح تريد أن الله يجالسك مش العالم الفلاني أو الصالح فلاني الله نفسه يجالسك اذكره لا إله له قال أهل ذكري أهل مجالستي أهل شكري أهل زيادتي أهل طاعتي أهل كرامتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وان لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب لكن لما المصائب؟ أبعد الله عنا المصيبات والجائحات والبليات العظيمات والصغيرات منهن سواء أيها الاخوه في جميع الأوقات والحالات لما بالعكس الذكر يحول ان شاء الله بينك وبين كل مصيبه قال الامام محمد الباقر جعفر الصادق عليهم السلام ابن الله الابن الخامس الباقر الذي بقر العلم قال الإمام أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام الله الصواعق تصيب المؤمن وتصيب غير المؤمن ولا تصيب الله وقال الإمام محمد ابن الحنفي عليه السلام الابن الثالث المشهور الامام علي عليه السلام قال محمد بن الحنفية الإمام الجليل والعابد والفارس المقدام إن الملائكة لتغض أبصارها عن ذاكر الله لا تستطيع أن تحدق في الذاكر الملائكة كما تغضون أبصاركم عن البرق لعظم نوره ذاكر الله يتخوض في الأنوار الإلهية نور شعشعاني قوي لا تستطيع الملائكة أن تحدق فيه قال تبارك وتعالى أتل ما اوحي اليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. فيها وجوه، ولا ذكر الله أكبر. قيل لأن الصلاة إنما وضعت أصالة وفرضت ليذكر بها الله كما في الحديث المشهور. الصلاة موضوعة لأجل ماذا؟ لأجل أن نذكر بها الله لا إله إلا هو. كل هذا ذكر. ولكن من غاياتها ومقاصدها النبيل الجليلة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله يقول ومع ذلكم أعظم مقاصدها وأكبر مقاصدها ماذا؟ ان الله يذكر فيها قال ذكر الله اكبر هذا وجه ووجه ثان قيل ولا ذكر الله اكبر لان من ذكر الله ذكره الله فاذكروني اذكركم إن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسه الحديث في الصحيحين الان ايهما اعظم ذكر العبد للرب ام ذكر الرب للعبد لا ذكر الله اكبر اي ذكر الرب لعبده اذا ذكره عبده على سبيل ماذا المكافاه والثواب والجزاء اعظم وجه جميل جدا وجه ثالث قيل ولا ذكر الله اكبر العائف العنكبوت ولا ذكر الله اكبر قالوا اكبر من كل بليه واكبر من كل خطيه باذن الله تعالى نعم ما بتقول يا بليه فليذكر الله تصغر بليته باذن الله تعالى يلهمه الله الصبر والسلوان وايضا من خاف على نفسه من ايه من خطيه من خطيه معينه من شهوه كذا فليذكر الله كثيراً إذا تم الذكر محق كل شهوة ومحق كل خطيئة بإذن الله تعالى هذا معنى ذكر الله وجوه ثلاثة جميلة من أجمل ما يكون نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا ذكره وأن يرزقنا الصدق في عبادته والجد في خدمته والإخلاص في طاعته إنه ولي ذلك والقدر علي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله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 وبمناسبة الحديث في ذكر الله تبارك وتعالى وما أجمله من حديث أود أن أقول إنما الأسباب التي يمكن أن يتوصل بها إلى استنزال رحمات الله وغوثه لعباده ونصرته لعباده المظلومين المحروبين المضطهدين كالذي يحدث في سوريا الشام وفي ليبيا وفي اليمن في أماكن كثيرة الضراعه إلى الله تبارك وتعالى لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا نسال الله ان لا نكون من الفريق الاخر ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان والضراع لا تكون ايها الاخوه الا من ذاكر اللسان والقلب الذي لا يذكر من البعيد والصعب جدا ان يضرع الى الله ان يبخى ان ينكسر ان يذل الله لا يشعر بهذا يدعو من وراء قلبه ايها وبلسانه من وراء قلبه اللهم انصر المسلمين يحفظ اشياء يقولها الله لا يعبى بهذا انتبهوا الله لا يعبى بهذا الله لا يستجيب للتزاويق ولا للزخارف ولا للكلام المسجوع المنمق المزخرف نتحفظه على المنابر الله والله لا يعبى بهذا ولكن يعبى بدعاء من قلب مخبت من قلب ضارع لله من لسان ذاكر ايها الاخوه فلذلك الهجو بذكر الله وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثم اضرعوا لله وادعوا لإخوانكم فقد عظم البلاء أيها الإخوة والله عظم البلاء نحن كنا في البداية من الفريق الذي قال لسنا مع التوقيت وأن كنا ضد هذا النظام المجرم المتوحش الذي نعرف عنه ما يعرف العالم كله فإذا بهذا النظام يقطع علينا كل حيلة وكل سبب أيها الاخوه للدفع عنه فلا يدفع عنه الآن أيها الإخوة إلا من شاء الله وهم خلة من عباد الله قلة قليلة افتضح أمره والعياذ بالله نظام لم يترك بقية ولا حيلة من بقايا وحيل العسف والظلم والعنف والتوحش إلا اصطنعها والعياذ بالله وركبها في هذا الشعب المضطهد المظلوم المسكين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن أهل بلاد الشام عن سوريا الشقيقة الحبيبة اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر هؤلاء الطواغيت ومن مالعهم ومن أيدهم ومن سكت عنهم أيها الإخوة مكرا قد يخدع بهم بعض العلماء بعض الصلحاء لا أدري كيف يخدعونهم أما من سكت تمالؤا معهم ومكرا وخداعا للامه فنسال الله ان يعجل به معهم اللهم ألنا فيهم يوما أسود قريبا كأيام الأقوام الداثرين الغبي الهالكين كعاد وثمود وأخوان أولئك أيها الإخوة ما عاد, ما عاد يمكن السكوت أيها الإخوة لكن كما قلت ماذا نستطيع أن نفعل الدعاء خير ما نفعل الضراعة أيها الإخوة البكاء في الأسحار والله قد يتعذن الله تبارك وتعالى بكشف هذه الغمة بدعوة عبد صالح واحد يدعو الله فإن دع الله لباه اللهم اجعل أي بعضنا من هؤلاء أيها الإخوة فأكثروا ذكر الله وأكثروا من التوبة وأكثروا من الصدقات والاستغفار والضراعة والدعاء لإخوانكم أيها الإخوة في سوريا خصوصا فالخطب فيها الآن عظيم مدلهم والعياذ بالله شيء مخيف ترونه في الشاشات طبعا وما عاد الناس يخدعون بالأكاذيب والحيل والدجل والغش أيها الإخوة ما عاد ما عاد أحد يصدق كل هذا الكذب المبين الكذب الفاحش الأطفال الشيوخ النساء العفائف الحرائر لم يوفروا أحدا لا من كبير ولا من صغير لا من ذكر ولا من أنثى أيها الإخوة ما هذا يرفعون الأعلام على دباباتهم ما شاء الله وسأقول كلمة وقعت في قلبي يراد أن يسكت عنهم لأجل أنهم يدعمون المقاومة أي مقاومة تدعمون ومن أجل ماذا من أجل تحرير فلسطين؟ لا لا لا المطلوب الآن تحرير الشعب السوري مش الشعب الفلسطيني، شعب الفرسطين قضية أخرى الآن المطلوب الآن تحرير هذا الشعب المطهد المذبوح الذي يذبح صباح مساء أيها وما من صريخ وما من مغيث تحرير الشعب السوري الآن انتهى ليس في تحرير الشعب الفلسطيني وحتى السوري وهو معذور عند الله وعند الناس وعند الفلسطينيين سيقول لك ليست قضية الآن الشعب الفلسطيني قضية أنا يا أخي وأهلي وبلادي وتاريخي وديني معظم الأمة السورية لاجل ماذا لأجل ضعيفة مجرم مطاعوتية أيها الإخوة. وخذ رأي القذافي، القذافي الآن أصبح واحدا برأسه، ولأجل رأسه آه. أيها الإخوة يريد أن يذبح بقيه الشعب الليبي. ما الفرق بين القذافي وبين النظام السوري؟ لا فرق، نفس الشيء. يريدون أن يذبحوا البقيه من أجل أن يبقوهم لا أبقهم الله. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، يا عزيز، يا جبار، يا قهار يا منتقم. يا رب العالمين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا صريخ المستصرخين يا ولي المؤمنين يا حز الصادقين يا غياث المستغيثين يا رب العالمين إلهنا ومولانا عليك بهؤلاء الطواغيت أحصهم جميعا عددا ودمرهم بددا ولا تبك منهم أحدا اللهم أرن فيهم يوما اسود قريبا واقر عيون المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله